بسم الله الرحمن الرحيم سائل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 أك المهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتي من عذاب يوم إذ ببني وصاحبه وأخيه وفصيلته التي تؤييه ومن في الأرض جميع ثم ينجي Que in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 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ أولئك في جنات مكرمون فمال الذين كفروا قبلك مهضعين على اليمين وعلى الشمال عزين أيطمع كل أمرٍ منهم أي يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمعارب إننا لقادرون إننا لقادرون